وإذا رأيتهم تعجبك جسومهم وإي يقولوا تسمع لقولهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله اهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَمَرُؤُسُهُمْ لَو ورؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ يصدون وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء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 لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله الله نفس إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون